يا يا شاعر لا فيك انت خفاك هل ما تلوم حسيت نفط يا يا شاعر بها ظن ما خب هيا ضان همومي وهدم خاب ترى السعد سكر على وجهي ابواب عيني لذيذ النوم لا ما مات يهيه يا هي هي بها ضن ما خاب هيا ضان همومي وهدم اخاطبه ترى الساد ساكر على وجهي أبواب عيني لذيذا النوم لا ما تنتبه من بعد فرقاهم لي البال ما أطب جرحان قال أحبابه صار طبا من بعد فرقاهم لي البال ما جرحا قال احبابه صار طبا جرحا لقال أحبابه صار طبا محر من يكود دمع طاح لجلل في وقتها الشاعر قلبي دايم من نقرب لمن طال ذكرهم واكتهابه يطيح دمع العين من بين الاهداب ويحسس معنا معنى المحابة فارقلبي دايم من نقرب لمن طراني ذكرهم وقت هبا يطيح دمع العين من بين الاهداب ويحسسك فارقاه معنى المحابة كان الجسد والوجه عن شافنا غاب في قروبنا في بعدها زاد قربا كان الجسد والوجه عن شافنا غاب في قلوبنا في عبودها زاد قربا في قلوبنا في عبودها زاد قربا ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوات محيي الكون الرابة يا رب تجمعنا على خير واحباب أنت الذي مات تلحق بالمسابة ما للذي مثلي مفارق لها جناب فغير دعوات محيي الكون رابة يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي مات لحق بالمسابة محرم الفارق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح نجل الأحباب محرم الفارق المواليف الأحباب يكود دمعا طاح نجل الأحباب يكود دمعا طاح نجل الأحباب